يستضائفُ طائفة منهُ يذَبّح ابناءهم وَستحين ساءهم إن كان من المُفسدينين وَنُريد أن من على الذيينَ استضف في الأرض وَنجعلهم أئَّة وَوننجعلهم وارفين وَنُمكنَ لهم في الأرض وَنُورفرِ العونَ وَوه مانَ وَجنودهُما منهُ كان يحضررون.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 وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بَلَغَ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين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 وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قَالَ يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين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 ولولا ان تصيبهم مصيبه بما قدمت ايديهم فيقولوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فيقولوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا اوتي مثل ما اوتي موسى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 وَمَا أُوتثُم مِ شيءَيْء فَمَتَاء الحياتةِ الدُّنْيياَا وَزينَةُها وَمَا عضَ اللهَِّ خَيون وَعَابِقاء فَ ل تَعِون أَفَمَوعدنَاهُ عَدًا حَسَرًا فَهُو ل قكَ مَمَّ التَّعنهُ مَ تَعَ الحياتةِ الددنُنْيياثُ هو يَوومَ القِيياامَةِ مِلَ المحُحبرريل.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 من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فِيهِ أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تسعون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 وَبِتَغْفِ مَا آتَاكَ اللهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ على عَلِمٌ عِنْدِي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 إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَيْنَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ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 ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا فِي الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ إِنَّ الذي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ مَن جَاءَ بِالْهُدَى وَمَن هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ